بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس, الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس من م و س و ا ل ل ه ا ل ع ظ ي م